يغشّن الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إننا مؤمنون أن له الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب غليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون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 فَأَتُوْبَ أَبَا إِنَّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِيُّ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا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 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي غلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم